فتلك مساكنهم لم تستم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارفين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمه رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون